قد وقفنا في أثناء حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا الرايه أن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أي الصحابة الذين كانوا معه وأخبرهم بذاك كلهم يرجو أن يعطاها أي الرايه فقال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه اشتكي ان منها فأرسلوا إليه فأرسل إليه فأرسل إليه, فأرسل إليه, فأرسل إليه حسب الروايات كما مر معنا وأتي به يقاد فبصق في عينيه عرفنا أن البصاق والبزاق لغتان والمراد به ماء الفم ودعا له فبرأ فبرئ برعا في فتح الرأي والهمزة يعوفيه في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر وأعطاه الراية فقال له صلى الله عليه وسلم ومحل وقفنا أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم دعوهم إلى الإسلام وهذا الشاهد من حديث للترجمة باب الدعاء إلى شهادة ان لا إله إلا الله وستدل لذلك المصنف رحمه وتعالى بقوله ثم دعوهم إلى الإسلام ومعلوم أن لا إله إلا الله إذا أطلقت هي إن كانت من حيث الأركان تعتبر ركن من أركان الإسلام قوله أنفذ يمضي قال بضم الفاء وكسر الراء وسكون السين أنفذ على وزن أفع أي يمضي برفق وتؤدى ولين متمهلا على رسلك يعني على مهل مأخوذ من رسل الناقة أي حليبها يحلب شيئا فشيئا على رسلك على مهلك من غير عجلة ولا طيش حتى تنزل بساحتهم وساحة القوم وسوحهم ما قرب من من حصونهم يعني لغتان ساحة القوم وسوحهم ما قرب من من حصونهم يعني المكان الذي يكون قريبا من من الحصن وفيه الأدب عند القتال يعني بالحديث بيان أدب من أداب الجهاد في سبيل الله وقد يذكر القتال ويراد به الجهاد وقد يذكر الجهاد ويراد به القتال وإن كان القتال أعم عند الفقهاء لأنه قد يقاتل المسلم كذلك طائفة الممتنعه تقاتل اقتداء وإن قاتلت كفرت وفيه الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة وأمر الامام له بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة يعني بالحديث إشارة إلى بعض الآداب المتعلقة به بهذه سبيل الله ثم ادعوهم أي أهل خيبر إلى الإسلام أي والإيمان كذا قال الشارح لبيان أن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان قال ادعوهم إلى الإسلام وإلى الإيمان وفيه أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله يدعى إليها أولاً ويبين كذلك ما يتعلق باركان الإيمان يعني يدخل في قوله ادعوهم إلى الإسلام أو في حديث معاذ السابق فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ان لا إله إلا الله ثم فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم فأخبرهم بالصلاوات الخمس حينئذ أين محل الأركان الستة من الإيمان أو أركان الإيمان الستة هل هي بعد الصلاوات أم قبل؟ قبل إذن الى للإسلام يدخل فيه الإيمان فليكن أول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله ويدخل فيه كذلك ما يتعلق بأركان الإيمان قال اي الإيمان فإن الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان كما أنه إذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام بلا نزاع بلا نزاع هذا فيه نزاع لماذا؟ لأن بعض السلف يرى أن ثم ترادفا بين الإسلام والإيمان، ومذهب البخاري رحمه الله تعالى كان الأكثر من السلف على التفريقة بين الإيمان والإسلام، وأما دعوة الاجتماع هذا فيه فيه نظر. إذن كما مر معنا أن الإيمان والإسلام كل منهما له السعمان، يعني يطلق الإسلام تاره مفردا عن لفظ الإيمان وتاره مقرون بلفظ الإيمان. كذلك لفظ الايمان تارة يستعمل مقرونا بلفظ الاسلام وتارة يفرد عن لفظ الاسلام حينئذ لكل منهما معنى يختص به فاذا اقترنا حينئذ افترقا فيفسر اذا اجتمعا نقول افترقا فيفسر الاسلام بالاعمال الظاهره ويفسر الايمان بالاعمال الباطنه هذا صحيح ها. يفسر الإسلام بالاعمال الظاهرة وبما يصححه من الاعمال الباطنه ويفسر الإيمان بالاعمال الباطنه وبما يصححه من الاعمال الظاهره هذا هو التعبير الصحيح الدقيق الذي يدل عليه الكتاب والسنه والا لو قيل بانهم اذا اقترناها اذا يفسر الاسلام بالاعمال الظاهره فقط جوزنا النفاق وهذا باطل وهذا يعتبر من من الباطل قال الإيمان فإن الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان كما أنه إذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام بلا نزاع وهنا أدخل الإيمان فيه بالإسلام لأنه افترق الإسلام عن الإيمان فشمل الأعمال الباطنة والظاهرة قال والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والقضوع له لله عز وجل والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهذه المعطوفات كلها من باب التنصيص على هذه المسائل لأنها مهمة قول الاستسلام لله بالتوحيد كفى والتوحيد يدخل فيه الخضوع ويدخل فيه الانقياد بالطاعة ويدخل فيه البراءه من الشرك واهله لا يصح توحيد إلا بالبراءه ولا يصح التوحيد إلا به ولا يصح التوحيد إلا, يصح التوحيد إلا بالخضوع حتيours هذه المعطوفات من باب ذكر الخاص بعد العام لاهميته لانه لا يتحقق التوحيد الا بالخضوع ولا يتحقق التوحيد الا بماذا بالقياد يعني ان يعمل قد باطنا وظاهرا ويلتزم به بشريعه الله تعالى وكذلك لا يكون التوحيد الا بالبراءه من الشرك واهله فاذا ادعى التوحيد ولم يتبر من المشركين ها فقوله لا اله الا الله يعتبر باطلا وأصل الإسلام هو التوحيد وهو معنى شهادة على لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وكان الشيخ الإسلام كثيرا ما يعبر بأن الإسلام في الأصل من باب العمل الإسلام في الأصل من باب العمل وعمل القلب والجوارح دخل فيه العملان عمل القلب وعمل الجوارح وأما الإيمان فأصل تصديق القلب ومعرفته وايقانه واقراره فهو من باب القول المتضمن عمل القلب يعني قول القلب المتضمن عمل القلب فالاصل في الإيمان أن يكون محله القلب هذا الأصل ولا يلزم من ذلك أن يكون الإسلام فرعا باعتبار ماذا باعتبار أنه يمكن زوال الإسلام عن عن الإيمان بل الإيمان يكون اصلا والفرع يكون لازم له بحيث إذا فات الفرع فات الأصل قال وإن شئت قلت هو شهادة أن لا إلها ألا إلها إلنا الله وأن محمد عبده ورسول يعني عبر عن الإسلام بالإسلام لله بالتوحيد إلى آخر كلامه أو عبر عن الإسلام بأنه شهادة أن لا إلها إلنا الله وأن محمد رسول الله وحينئذ لا ينظر إلى اللفظ فحسب فإنما ينظر إلى اللفظ والمعنى والمقتضى واللوازم لأنه كذلك يكون ماذا يكون الإسلام وليس الإسلام هو مجرد قول لا إله إلا, إلا الله بل لابد من النظر في المعنى والنظر في المقتضي يعني ما تقتضيه من واجبات وترك للمنهيات وكذلك من لوازم بمعنى أنه يلزم من اتفاء الملزوم اتفاء اللازم أو يلزم من اتفاء اللازم اتفاء الملزوم قال وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه فإن من عبد معه مع الله عز وجل غيره لم يكن مسلماً هذا محل وفاق من عبد مع الله غيره فقد اتخذ مع الله إلهاً اخر ولو زعم أنه مسلم وصلى وصام كذلك لأن حقيقة التوحيد هي عبادة الله تعالى بالإخلاص يعني إفراد الله تعالى به فإذا فاذا لم يفرد الله تعالى بالعبادة وحينئذ ياتي السؤال كيف تحقق به بالتوحيد التوحيد له حقيقة شرعية يعني له معنى شرعي كالصيام يعني فسر هذا بذاك لا فرق بينهما هذه عبادة وهذه عبادة هذه عبادة شرعية لها حقيقة وهي الصيام <تصفيق> لو لم يأتي بها بالمعنى الشرعي وهو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن مفسد ومفطر معين في زمن مخصوص وما يقابله هو التوحيد هو عبادة الله تعالى بالإخلاص إذا لم يتحقق بمعنى الصيام لكونه لم يأتي بحقيقته كذلك إذا لم يأتي بحقيقة التوحيد لم يتحقق بالتوحيد لا فرق بينهما فإذا قال الفقيه الذي ينازع في مسائل التوحيد إذا قال بأن الصائم إذا أكل أو شرب وهو عالم ما حكم صومه بطل صومه ينفعه لا ينفعه كذلك لو ادعى التوحيد وعبد غير الله عز وجل ما حكم توحيده بطلا إذا الصيام له مبطلات والتوحيد له مبطلات لماذا تبطل الصوم والصلاه وكذلك الحج بالمفسدات والمبطلات فيرتفع وصف الصوم والحج والصلاه واذا جاء التوحيد قيل لا إذا قال لا اله الا الله فين مهما فعل من نواقض قوليه أو فعلية او اعتقاديه فيحكم له به بالإسلام هذا يعتبر تناقضا وإن زعم أن الإسلام هو قول لا إله إلا الله هذا باطل ترد الأدلة صريحة وواضحة البينة إذا من عبد معه مع الله عز وجل غيره لم يكن مسلما يعني انتفى عنه وصفه الإسلام ولذلك النظر في هذه المسألة يكون باعتبار الأصل يعني النزاع في مثل هذه المسألة إن كان فيه نزاع ينظر إلى, إلى الأصل ما حقيقة التوحيد الذي بعث به الأنبياء والمرسلون فمن يكفر بالطاووت أكثر المفسرين على تفسير الطاووت بالشيطان والأوثان يعني يكفر بالأوثان والمرض بالأوثان الأصنام المعبدات يدخل فيها عباد يدخل فيها الأموات الذين يكونون في القبور إذن كيف يتحقق الكفر بالطاووت إذا كان متلبسا بعبادة الأوثان هذا نقيضان لا يجتمعان البته ومن أراد أن يجمع بينهما فقد جمع بين نقيضين وجمع بين النقيضين يعتبر من محالات العقول. قال فإن من عبد معه غيره لم يكن مسلما ومن استكبر عن عبادته كذلك لم يكن مسلما يعني ترك عبادة غير الله عز وجل لأن الكافر المشرك على مرتبتين إما أن لا يعبد الله تعالى مطلقا ويعبد غيره هذا مستكبر عن عبادة الله تعالى وإنما توجه إلى عبادة ما سواه هذا يسمى, يسمى مستكبرا وهو ليس بمسلم كذلك الثاني أن يجمع بينهم فيعبد الله تارة ويعبد المعبودات تارة أخرى والطاعة لرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمره هذا داخل في مفهوم الإسلام داخل في مفهوم الإسلام الطاعة لرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وهذا من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله لن يكون رسولا إلا إذا أتى بالشهادة وعلم معناها وعمل بمقتضاها يعني شهادة أن لا إله إلا الله قول وعمل وشهادة أن محمد رسول الله قول وعمل العمل في الشهادة الثانية باعتبار ماذا؟ السمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم فإن امتنع أبا حينئذ بطلت هذه الشهادة ولذلك من هذه الحيثية ننظر إلى أن من لم يحكم بما أنزل الله حينئذ بطلت عنده هذه الشهادة وإذا بطلت هذه الشهادة سلزم بطلان الشهادة الأولى فالنظر يكون باعتبار التوحيد باعتبار الشهادتين ومن أعظم ما يستمسك به النظر في مسألتي العذر بالجهل والحكم بغير ما أنزل الله هو النظر في هاتين الشهادتين يعني إذا أردت نزاعا أو مجادلة أو مناظرة فابدا بالأصل يعني ترجع إلى إنما يطلب العلم من أعلى حليذ تأتي ماذا؟ إلى معنى التوحيد ومعنى الشرك وما المراد به أن محمد رسول الله بل أعظم من ذلك وأعلى ما الحكمة من انزال الكتب وما الحكمة من إرسال من الرسل إذا جوز أن ينحى شرع الله عز وجل حينئذ ما الفائدة من إرسال الرسل إذا كانت تنحية شريعه الله تعالى كفرا دون كفر حينئذ هذا يعتبر إبطالا للحكمة التي من أجلها أنزل القرآن قال رحمه الله تعالى وهذا هو الشاهد لي لترجمة ثم ادعوهم الى الى الاسلام لان الترجمه انما هي فيما يتعلق بالدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله ولذلك اراد ان يفسر الإسلام تاره بالاستسلام لله بالتوحيد وتاره بشهاده ان لا اله الا الله وقول المصنف حينئذ الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله اي الدعاء إلى الى التوحيد الى الاسلام والإسلام معنى التوحيد قال وهذا هو الشاهد لي لترجم ثم قال وهكذا ينبغي لاهل الاسلام ان يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام ينبغي هنا بمعنى يجب لأن ينبغي عند الفقهاء قد تستعمل كثيرا بمعنى الاستحباب بمعنى الاستحباب ينبغي لكن في الشرع المراد بها محرم لا ينبغي كلمه لا ينبغي وينبغي بمعنى الوجوب وهكذا ينبغي لاهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه يعني الجهاد ليس مقصودا لذاته وانما هو مقصود لغيره يعني القتال نفسه ليس مقصودا لذاته وانما المراد ماذا ما يترتب على على الجهاد هذا الأصل ما يترتب على على الجهاد وليس مقصودا لذاته يعني ذات القتال بذاته قل ليس ليس مقصودا ولذلك قال أن يكون قص بجهاد هدايه الخلق للإسلام والدخول فيه قال وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال يعني الإنذار وأن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم قبل أن يقاتلهم هذا إذا ما بلغهم إذا ما بلغهم أما إذا بلغهم الإسلام قبل ذلك فيستحب عند كثير من من أهل علمه استحبابه فقط لا يجب وإنما إذا لم يكن ثم دعوة إليهم قبل ذلك حينئذ عند كثير من أهل العلم أنه يجب قالوا في مشروعية الدعوة قبل القتال أي الإنذار وأن يدعوه من الإسلام قبل أن يقاتلهم وإن كانوا قد دعوا قبل ذلك مشروعية عبر به بالمشروعية المشروعية والمشروع هذا لا يستلزم أن يكون واجبا بل قد يكون مستحبا وقد يكون ماذا قد يكون واجبا هذا مشروع بمعنى أنه ماذا أنه واجب وهذا مشروع بمعنى انه مستحب يجوز استعمال اللفظ في النوعين وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال وإن كانوا قد دعوا قبل ذلك فيندب إعادة الدعوة يندب أن يستحبوا إعادة الدعوة يعني أن يدعوا مرة أخرى كما دعوا اولا ليعلم المشركون أن قصد المسلمين لهم بالدعوة والقتال هو دخولهم فيه في الاسلام يعني بيان أن المراد ما يترتب على على القتال وعلى الجهاد في سبيل الله تعالى إنما هو دخول فيه في الإسلام هذا إذا لم يكونوا محاربين، أما إذا كانوا محاربين فشيء شيء آخر يعني أن هنا المراد به جهاد الطلب حينئذ المقصود هو دخول فيه في الإسلام هذا الذي يترتب عليه، وأما إذا كان في جهاد الدفع فالمراد قتلهم لأن حينئذ ماذا يكونون معتدين ازاله الاعتداء يكون به بقتلهم قال ليس المراد التشفي منهم وأخذ أموالهم لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء يعني يكونوا من باب الغره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون غر الغفلة غر الغفلة والغار الغافل بمعنى أنهم لم يعلموا بهم جاءهم بغته يجوز أو لا يجوز يجوز مباغتة أهل الكفر لكن إذا دعوا اولا فإذا لم يسلموا حينئذ بعد وقت جاز له أن لولي الأمر المسلم جاز له أن يباغت الكفار بمعنى أنه يفاجئهم بالقتال هذا مشروع قلنا عن مشروع لكن يندب الدعوة مرة أخرى قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغار على بني المصلق وهم غارون فالدعوة دعوتان واجبة وهي دعوة التبليغ وهي دعوة التبليغ تبليغ الإسلام ومندوبة وهي تبليغهم قبل القتال كما فعل علي رضي الله تعالى عنهم إذا ثم دعوتان دعوة واجبة هذه ليست مجمع عليها لأنهم إذا كانوا كفارا فالاصل حينئذ استحقوا القتال قال وأخبرهم ثم دعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أي في الإسلام وهذا يكون على الترتيب الذي في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أجمل قال أي في الإسلام إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلاة والزكاة وغيرهما من شرائع الإسلام ولذلك لو دعاهم للإسلام وقبلوا به بالشهادة ودخلوا في الإسلام حينئذ هل يكف عن القتال جواب لا حتى يقيموا الصلاه والزكاه كما مر معنا في حديث امرت ان اقاتله ناسا حتى يقولوا لا اله الا الله وحتى يشهدوا ان لا اله الا الله يقيموا الصلاه والزكاه اي قال هنا كالصلاه والزكاه وغيرهما من شرائع الاسلام بقوله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم بقوله لعله كقولهم فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها ومن حقها التزام لوازمها، التزام لوازمها. فإن امتنع عن شيء من حقها فالقتال باق كما مر معنا بالإجماع، قتال باقٍ بالإجماع حتى يقيم الصلاه بل لو امتنع عن شريعه واحدة فالقتال باقٍ حتى يلتزم، لأن الالتزام يكون من جهتين، القبول والانقياد وثانيا العمل، قد يترك واجبا من الواجبات أو يتلبس بمنهي من المنهيات. لكن لا يلزم من ذلك الا يكون ملتزما لأن الالتزام ماذا أقبل أو لا أقبل ولذلك لو عرضت عليه الصلقاً لا لا لا لا أقبل الصلاة هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر غير ملتزم. فحينئذ يكون القتال باقياً هذا المراد وليس المراد الترك لأن الترك قد يقال بأن الزكاة صواب ليس ليس تارك الزكاة كافرا حينئذ الترك شيء والالتزام شيء ناقب فيقر بالوجوب أن الزكاة واجبة حينئذ حصل التزامه وإذا ترك حينئذ ينظر فيه باعتبار الخلاف الوالد في تارك الزكاة قال فإن امتنعوا عن شيء من حقها والقتال باق فالنطق بالشهادتين سبب العصمة لا أنه نفس العصمة كما مر معنا سابقا بمعنى أنه سبب العصمة يعني آصل العصمة ثم تتم العصمة بماذا؟ بالتزام لوازم لا إله إلا الله فإن لم يلتزم فإنئذ القتال باق بالاجماع ولذلك قال فالنطق بالشهادتين ليس هو العصمة بمعنى أن كل من نطق بلا إله إلا الله كف عنه القتال لا قد يبقى القتال ولو قال لا إله إلا الله وهذا محل وفاق لا خلاف بينها العلم في ذلك قال لا أنه نفس العصمة أو تعبير آخر يقال هو العصمة لكن بشرط العمل بشرط العمل يعني عبر بهذا أو بذاه وعلى كل على قولين على التعبيرين أن النطق بلا إله إلا الله لا يلزم منه الكف عن القتال بل قد يبقى القتال ولو قال لا إله إلا الله قال فإن لله حقوقا في الإسلام من لم يأتي بها لم يكن مسلما من لم يأتي بها لم يكن مسلما كالصلاة مثلا والزكاة على رأي من يكفر بي بتركها وفيه أيضا في الحديث بعث الإمام الدعاه إلى الله تعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قلفاؤهم قال عمر رضي الله تعالى عنه كما في المسند على وإني والله ما أرسل عمال إليكم ليضربوا أبشاركم جمع بشرة ولا لياخذوا أموالكم ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم يعني تعليم الدين هذا الأصل في أولاة الأمور قال فوالله النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بعدما أمره أن يذهب به بالراية أو يأخذ الراية ويدعوه من الإسلام ويخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من الإسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فوالله قسم من النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اللام لأن اللامة تسمى لام لام القسم تسمى لام لام القسم وأن هذه مصدرية ويهدي منصوب بان وأن ما دخلت عليه بتاويل مصدر حينئذ يكون ماذا يكون مبتدان هنا والله هداية الله بك هداية الله بك أين الخبر خير خير هداية الله بك خير إذن أنما دخلت عليه في تأويل مصدر حينئذ المصدر يكون مبتداء وأن تصوم خير لكم خير تعبير هنا يدل على أن ثم مخبرا به أو محكوم عليه يعني لماذا قلنا وأن تصوم قد يقول قال هذا فعل فاعل لماذا قلنا مبتدا لأن عندنا خير خير هذا محكوم به وعندنا قاعدة محكوم به لا يكون إلا مبتداء ولا بد ان نبحث عن, عن مبتداء هذا وجه كون ماذا أننا لا بد أن نجعل هنا أنما دخلت عليه بتاويل مصدر السؤال لماذا قلنا بأنه مبتدا مع أننا يمكن أن نقول ماذا شيئا آخر لكن نقول خير هذا حكم محكوم به والمحكوم به إما يكون خبرا وإما يكون مبتدا ومعلوم هنا ماذا إما يكون فعلا وإما يكون خبرا المحكوم به إما يكون فعلا وإما يكون خبرا لا يكون فعل خير ليس بفعل بقي ماذا أن يكون خبرا الخبر لا يكون إلا عن صار محكومًا به والمحكوم عليه لا يكون إلا ولذلك جعل ابن هشام في المغني او غيره ان, من علامات, أن من علامات المبتدا ان يكون محكوما عليه يعني هو الذي نزل عليه الحكم على كل هنا فاعتبروا متدعا يهدي, يهدي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير هذا هو الخبر والهداية هنا هداية توفيق أو هداية دلالة وإرشاد ها أي الدلالتين إرشاد نعم لأن قال يهدي لأن يهدي الله بك بك هذا هدايه ارشاد يهدي الله هذا هدايه توفيق واضح هذا ولذلك ما قال لان تهدي قال لان يهدي يهدي الله بك اذن لان يهدي الله بك اذن هذه الهدايه ليست من فعلك وهدايه التوفيق هذه لا تنسب إله الى العبد اذن عندنا هدايتان هنا ثم ادعوهم الى الاسلام هذا هدايه ارشاد ودلاله لان يهدي الله بك لان يقبل العباد كفار هؤلاء قبل الإسلام فآمنوا حينئذ حصل الأجر المرتب عليهم فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر جمع أحمر وبالضم حمر جمع حمار وفرق بينهما والأول هو المقصود هنا حمر به ضم فسكون قال هنا فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم قال أنه ما دخلت عليه في تعويل مصدر تأويلي يعني في تفسير مصدر والمراد به عند النحات أنه تاخذ المصدر وتضع أن أنه ما دخلت عليه فتضع مكانه مصدرا هذا المراد به يعني تعبر في التركيب بالمصدر تعبر في التركيب به بالمصدر أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر في قوة المصدر في فسر به بالمصدر ليس هو مصدرا لأنه هو أن وما دخلت عليه هو فعل وفاعل تهدي يهدي الى اخي ان تصوموا تصوموا فعل وفعل. جملة فعلية لكن أن دخلت على الفعل ذلك نصبته والفاعل مرفوع بالفعل صحيح حينئذ دخل على على الفعل حرف أن حينئذ يفسر ب بالمصدر بمعنى انه يحذف وتاتي به بالمصدر مكانه هذا الذي يراد بكلام النحات أن وما دخلت عليه يعني الفعل الذي تليه في تاويل مصدر في محل رفع على الابتداء هذا على الصحيح أنه في محل رفع وليس في تقدير يعني الاعراب التقديري ليس واردا هنا وان ذهب بعض المعاصرين لي لذلك ان قول باطل او ضعيف في محل رفع على الابتداء والخبر خير وحمر بضم الحاء المهمله وسكون الميم هذا جمع احمر والنعم بفتح النون والعين أي هدايه رجل على يديك خير لك من الابل الحمر وانما عبر بها لانها انفس اموال العرب اذ ذاك يعني اشب ما يكون بالاموال التي لا لا لا طائل تحتها يعني الاموال الكثيره التي ينظر اليها بهذا الاعتبار وانما عبر بها لانها انفس اموال العرب اذ ذاك يعني يضرب بها المثال وكانوا يضربون بها المثل والمراد خير من الدنيا وما عليها قال النووي وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا للتقريب إلى الافهام إلى الافهام إلى الافهام الافهام المصدر الافهام الذي يجمع فهم كلاهما سعد وإلا فذرة من ذرات الآخرة خير من الدنيا باسرها وأمثالها معها إذا هذا من قبيل من قبيل التشبيه خير لك من حمر النعم أراد به التشبيه قال وفيه في الحديث الترغيب في الدعوة إلى الله لتحصل للداعي هذه الفضيلة بهداية رجل واحد يعني يمكن أن يكون هذا الشاهد كذلك لي لترجمة باب الدعاء إلى شهادة الله لا اله الا الله فبين شهادة لا اله الا الله أنها مرادفة للاسلام ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى هذا الذي يدعو إليه عرفنا سابقا يدعى إلى الوحي لا إلى شيء آخر البتة ثم ما الفضيلة وما الاجر الذي يترتب على ذلك لأن يهدي الله بك إلى آخره ففيه فضيلة من دعا إلى الله تعالى لكن هذا لا يعتبر مطلقا كما ذكرنا سابقا يعني الدعوة إنما تكون بالكتاب والسنة آية وحديث حينئذ يأتي هذا الفضل ومع هذا ذلك هو الأصل عدم أصل عدم مشروعية قالوا في الترغيب في الدعوة إلى الله تعالى لتحصول للداعين هذه الفضيلة بهداية رجل واحد ولهذا حلف النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدق ولو لم يحلف والله، في جواز الحلف على الفتوى مثلا وترغيب ترغيبا في هذا العمل وحظا عليه حثا عليه ولو لم يهتدي بالدعوة إلا رجل واحد فكيف بهداية الفئة لكن لو لم يستجب أحد هل له أجرون نعم يأتي النبي وليس معه احد يعني الكثره ليست بدليل على صحة الدعوة وعدمها المراد أن يدعو إلى الله تعالى على حسب المنهاج الشرعي وكيف دعا الأنبياء والمرسل يقبل الناس لا يقبلون هذا ليس من, من شأنك كما مر معنا قال فكيف بهداية الفئام كما وقع المصنف رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الدين وفيه الجواز جواز الحلف على الخبر والفتية ولولا السحلة قال يدوقون أي فسر المصنف رحمه الله تعالى هذه اللفظة بأن المراد خضوا السامعين وبحثهم في هذا الخير وتمني حصوله كما مر معنا وبهذا انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الباب الخامس ثم قال رحمه الله تعالى الباب السادس من أبواب كتاب التوحيد وهو قاتمة الأبواب التي جعلها أساسا وأصلا للكتاب كله لأنه ذكر ما سبق فيما يتعلق بوجوب التوحيد وبيان فضله وتحقيقه والدعوة إليه ثم أراد أن يختم بهذا الباب في تفسير التوحيد على القول الذي ذكرناه سابقا أما على ما ذهب إليه المصنف الشارح كغيره أن الباب الأول في بيان وتفسير التوحيد حينئذ صار هذا الباب من باب التأكيد وليس فيه تاصيل مسألة حينئذ انتهى في الباب السابق قال باب تفسير التوحيد وشهادة قول لا اله الا الله تفسير التفسير الكشف والإيضاح كشف والإيضاح ومن سمي العلم تفسير من قولهم فسرت الثمره قشرها وشهاده ان لا اله الا الله سبق بيان حكم التوحيد باب وجوب التوحيد اول باب وفضله والدعوه اليه كأن النفس شرعبت إلى بيان ما هو هذا التوحيد الذي بوب له هذه الأبواب وجوبه وفضله والدعوة إليه فيجاب بهذا الباب هو التوحيد قال الشارح عطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلوم لأنه ذكر كلمتين باب تفسير التوحيد باب مضاف هذا كالسابق الأول هذا باب. تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله يريد السؤال ما الفرق بين التوحيد وبين شهاده ان لا اله الا الله حينئذ يريد احد الجوابين اما هي هي يعني الشهاده هي التوحيد اما هي هو التوحيد يعني الشهاده هو يعني التوحيد او هو هي يعني التوحيد الشهاده هذا تعبير واحد أو يقال من باب عطفي كما قال هنا الدال على المدلول الدال ما هو شهادة ان لا إله إلا الله دلت على ماذا على التوحيد فحينئذ يكون الشهادة لفظا والتوحيد المراد به المعنى أليس عندنا لفظ عندنا دلالة اللفظ بلى إذن ما المراد بشهادة ان لا إله إلا اللفظ بعينه والتوحيد حينئذ يكون ماذا مذلول كلمة التوحيد ولذلك كلمه التوحيد كلمه تدل على التوحيد وهذا انسب مما يقال بانه من قبيل عطف المرادف على مرادفين إذا عطف الشهاده على التوحيد من عطف الدال على المدلول حينئذ التوحيد يكون معنا والذي دل عليه لفظ الشهاده فان التوحيد وقيلهما بمعنى واحد بمعنى واحد فهو من عطف المترادفين وهذا ذهب إليه الشيخ سليمان في تيسير انهما مترادفان توحيد بمعنى الشهادة والشهادة بمعنى بمعنى التوحيد. لكن الذي يظهر والانسب أن يكون من عاطف الدال على على المدلول. يعني قل كلمة التوحيد كلمة الإسلام. إذا كلمة يدخل بها الإسلام. فالإسلام حينئذ يكون معنى وكلمة التوحيد كلمة تدل على التوحيد. إذن التوحيد صار صار معنى. صار معنى من المعاني مدلول عليه باللفظ. ثم كل كل معنى من المعاني لسيما في هذا المقام بد من لفظ ودلالة بد من لفظ ودلالة فقولك أقيم الصلاة هذا ليس هو عين وجوب الصلاة بل هذا يدل على ماذا؟ على وجوب الصلاة فرق بين أن تقول أقيم هو الوجوب لا ليس هو الوجوب هذا فعل أمر وليس فيه واجاب أو يجب أو إيجابا وإنما يفهم منه يعني دلالة التركيب على على الوجوب فبرق بين النوعين إذن قيل بمعنى واحد فهو من عاصم المترادفين. قاله في التيسير وكذلك من السعدي محمد تعالى في قول لأن التوحيد حقيقة هو الشهادة توحيد حقيقة هو الشهادة. لكن هذا باعتبار المعنى يعني لو نظرنا إلى الشهادة دخل بها ما الذي يترتب عليه نقول لابد أن يعلم معناها ما هو الذي يعلم معناها إفراد الله تعالى ب. بالعبادة هو حقيقة التوحيد إذن لا فرق بينهما من حيث النتائج يعني ما الذي يترتب التبع هل هذا في خلاف معنوي جوهر الجواب له وإنما خلاف في اللفظ عطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول فإن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله ومدلولها مطابقة يعني مطابقة انتبه هذا مهم مطابقة يعني تمام اللفظ يدل على تمام المعنى وليس من قبيل دلالة اللفظ على المعنى بالتضمن ولا بدلالة الالتزام ولا بدلالة الالتزام ولذلك إذا قال القائم لا إله إلا الله معناها تبي معناها لا معبود بحق إلا الله هذا من دلالة المطابقة لأنك جئت إلى لا وذكرتها كما هي معبود هذا مقابل لإله بحق هذا الخبر كان محذوما فذكرته إلا الله هذا مطابق له إذن تمام المعنى الذي وضع له اللفظ هو لا معبود بحق إلا الله لو قال لا حاكم إلا الله لا خالق إلا الله ها تضمن ولذلك لا تحكم على هذه الجملة بالبطلان مباشرة بعض الناس قد يتعجل يقول هذا باطل قل لا ليس لا بد من الاستفصال ماذا تريد به لا حاكم إلا الله الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله لا حاكم إلا الله ما المراد به هل تعني به تفسير لا إله إلا الله إن قال نعم قلنا بدعه إن قال لا وإنما هو ذكر لبعض المفردات يقولنا حق لا إشكل فيه كما تقول لا خالق إلا الله لا عالم إلا الله إلى آخره حينئذ نقول إفراد الله تعالى بأفعاله هذا توحيد وهو داخل في توحيده الألوهية. إذن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية حينئذ لا إله إلا الله كذلك هي بمعنى لا حاكم إلا, إلا الله إن أراد به تفسيرا الكلمة بالمطابقة قلنا هذا بدعة لأنه مخالف لماذا لما ثبت واستقر في الكتاب والسنة من دعوة الأنبياء والمرسلين أن الدعوة إنما هي إلى توحيد الألوهية توحيد الألوهية فالمعنى المطابق هو المراد وهو الذي يعنى عند ادخال الكافر الأصري إلى الإسلام، ولذلك يرد السؤال: بعض الناس يدعو في بلاد الغرب هناك، ولكن عنده خلل توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية، فيعلم الكافر إذا راد أن يدخل أن يدخل لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله حينئذ قول الكافر ودخوله في الإسلام هل هذا دخول صحيح؟ ها صحيح أم لا؟ ليس بالصحيح حين يبقى إشكال فيما دخل على يد التبلغيين لأنهم لا يعرفون من التوحيد إلا توحيد الربوبية فإذا دخل الكافر الإسلام على معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله فهذا باق على كفره لا تتعجب مر معنى أنه لم... لابد من ماذا؟ لابد من أن يكون لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله ومر معك قاعده أصلية وهي أن توحيد الربوبية ليس هو الذي يدعى إليه الناس فإذا دعا إليه داعٍ وقال الكافر لا إله إلا الله فهو باقٍ على كفره هذه لا تنفعه، لا تنفعه تبل هذا إذن ما يسأل عنه كثيرا في بلاد الغرب أن جماعة التبليغ تدعو الكفار وتدخلهم في الإسلام قل لا ما دخلوا في الإسلام حتى يتقرر عندنا أن جماعة التبليغ هي أصلاً على الإسلام وتدعو إلى توحيد الألوهية بمعنى أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وأما دعوتهم إلى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله إلى خيرين هذا يعتبر ليس دعوة الى ليس وهم إذا اعتقدوا أن هذا الاسلام ليس مسلمين ليسوا بمسلمين تبع لي لهذا ولا تتعجب أن كثيرا من الناس دخل على على أيديهم وكيف تحكم عليهم قل لا ارجع إلى الأصول إذا كان معك أصل كما ذكرنا سابقا أن لا إله إلا الله المراد بها بالإجماع قلنا اجماع من ها أعلى درجات الإجماع فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا ليس عندهم فمن يكفر ولذلك يجوز عندهم الطواف حول القبور إلى آخر فعندهم هم شركيات فإذا كان كذلك إذا دعوا الكفار لا إله إلا الله لا يقبل منه ولا يعتبروا اسلاما وانتبع لي لذلك قال هنا فإن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله ومدلوله مطابقة تبي مطابقه هذا فيه احتراز عن التضمن والالتزام يعني باب بيان ايضاح التوحيد توحيد الالهيه والعباده العبادة بمعنى الإلهية يقال توحيد العبادة وتوحيد الإلهية وتوحيد الألوهية الإلهية نسبة الإلهية نسبة الياء اللهية قومية وسلفية نسبة وكذلك الألوهية مصدر هذا الفرق بينهما الإلهية نسبة إلى الإله والألوهية هذا مصدر والعبادة كما مر معنا هو هو مصدر لأنه هو المقصود بالذات من تصنيف الكتاب يعني المصنف رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد أل هنا للعهد الذهني أي توحيد توحيد الذي وقعت الخصومة فيه بين الرسل وأقوامه وهو توحيد العبادة وليس توحيد الربوبي. هذا يؤكد لك ماذا؟ الحكم السابق أنه لو دخل في توحيد الربوبية ما نفعه وكان على توحيد الربوبية يعتقد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق إلى خيره وإذا لم يدخل في توحيد الإلهية نقول هذا لا يعتبر اسلاما لا يعتبر دينا بل لو اعتقد من ينتسب إلى الإسلام أن التوحيد هو توحيد الربوبية دون توحيد الإلهية وهذا لا يكاد يسلم من يعتقد ذلك من الوقوع فيه في الشرك ولذلك تجد بعض اهل العلم الذين ينسبون العلم قد يفتي بالشرك الاكبر لماذا لان عنده خللا فيه لا اله الا الله قد بينا ذلك في كشف الشبهات مما سبق ان الاشاعره عندهم خلل في مفهوم لا اله الا الله وهذه تجمعات التبليغ يعني ينظر فيه إذا كان يتعبد لله تعالى بهذا المعنى فليس بمسلم إذا كان يتعبد لله تعالى بهذا المعنى فليس بمسلم حينئذ هل يقع في الشرك أو لا يقع ينظر فيه باعتباره ويوجد بعض الأشاعر كالزركشي وغيره قد يقرر في باب توحيد الألوهية تقريرا حسنا ولذلك عنده في رسالته في عراب لا إله إلا الله ومعناها يرجح أن لا إله إلا الله معناه لا, لا معبود بحق إلا الله لكن هذا اعتبروا شواذا عن الأشعار وإلى الأصل عندهم لا ليس الأمر كذلك فإنما لا إله إلا الله لا خالق لا غني إلى آخر ما, ما عندهم لا قادر على الاختراع حينيذي هذا اعتبر من, من البطل قال هنا لأنه هو المقصود بالذات من تصنيف الكتاب وبيان مدلول شهادة أن لا إله إلا الله من النفي والإثبات وما تضمنته من إخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه فالتفسير تارة هذا مرة معنا بما يتعلق به لا إله إلا الله ولذلك باعتبار الشرح لأن مصنف رحمه الله تعالى يرى أن هذا الباب بيان أن الباب الاول اعتبر بيانا للتوحيد حنيد ذكر فيما سبق ما يتعلق بالمعنى وما يتعلق من أن لا إله إلا الله مركبة من ركنين نفي وإثبات وما ذكره رحمه الله تعالى من بيان الشروط لا إله إلا الله قال فالتفسير تارة بذكر ما تحت اللفظ من المعنى وتارة بضد بيان وتارة بذكر الضد والمنافي وبضدها تتبين الأشياء لأننا عرفنا فيما سبق كذلك أن التوحيد لن يتم للعبد معرفته على الوجه الحق إلا إذا عرف نقيضه وهو الشرك إذن يمكن أن نعرف التوحيد بذكر بعض مفردات الشرك فعكسه ونقيضه هو التوحيد وإذا ذكر لنا التوحيد وعكسه ونقيضه وماذا هو الشرك إذن إما ان تأتي آية تفسر معنى التوحيد كقول تعالى واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا هذا تفسير للتوحيد وقد تأتي آية تذكر بعض أفراد الشرك حينئذ اجتناب هذا النوع يعتبر من من التوحيد إذن تارة يأتي النص ببيان معنى التوحيد وتارة يأتي ببيان معنى التوحيد بذكر الضد والمنافع، وكلاهما موجود في. القرآن وقد أكثر مصنف رحمه الله تعالى لما يتعلق به بذلك فالتفسير تارة بذكر ما تحت اللفظ من المعنى من معنى وتارة أخرى بذكر الضد والمن والمنافي، فإن قيل يعني أورد بعضهم سؤالا قدم مصنف رحمه الله تعالى في أول الكتاب ما يبين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد فما فائدة هذه الترجمة ولذلك يستشعرون لما يذكرون أن الباب الأول في بيان التوحيد حينئذ هنا قال باب تفسير التوحيد فيشعرون ماذا ان ثم تعارضا بين الأمرين ثم تعارضا بين فلا بد من الجواب لأنه ذهب إلى أن الباب الأول في بيان التوحيد وعلى ما ذكرناه أن الباب الأول في بيان حكم التوحيد لا, تع... لا يرد السؤال سؤال سقط من من أصله لأن الباب صار مقصودا لذاته وعلى قول المصنف كصاحب التيسير أنه في بيان معنى التوحيد يعني الباب الاول صار هذا الباب من باب التوكيد يعني باب التكرار والتكرار مناف لتصنيف والتحريم فإن قيل قدم في اول الكتاب يعني أول باب ما يبين معنى لا اله الا الله وما تضمنته من التوحيد فما فائدة هذه الترجمه هل هي تكرار محض ليس فيه زيادة وان كان قد لو قيل بانه تكرار يعني على الصحيح أنه لا يعد عيبا وحشوا لماذا؟ لأنه لو كره سيأتي بعض الابواب مكرره التكرار المعيب إذا أعاد الترجمة بعينها والأدلة بعينها حينيذن قالوا ماذا؟ قالوا فيه تكرار وحشون وأما إذا تفنن في المسألة وأعاد الترجمة بنوع آخر بلفظ آخر وذكر أدلة أخرى غير الأدلة السابقة ما المانع؟ أما ذكر في القرآن قصة نوح في أكثر من موضع أما ذكر قصة موسى في أكثر من موضع أليس فيه تكرار فيه حشو لا ليس فيه تكرار ولا, ولا حشو اذا لا مانع ان يقال بأنه لو كرر لكن أهل العلم على خلاف ذلك بمعنى أنه يعتبر معيبا لا سيما في المتون المحررة التي تصاغ لي للحفظ والتدريس تكرار عندهم يعتبر نقصا يعتبر حشوة لكن لو نظرنا إلى الكتاب والسنة وجدنا ان ثم تكرارا ولا إشكال لا سيما في مقام التوحيد لأن التوحيد ينبغي ألا يصاغ على قواعد المصنفين والمنطقيين والمتكلمين والأصوليين اخره وإنما يبين المقصود به بيان وإيضاح لحكم الله تعالى فيما يتعلق بأوجب الواجبات ولذلك لا نعتني بتعريف التوحيد بأقسامه ثلاثة على قواعد المنطقيين قد نجعل ذلك في ما يتعلق علوم العالى لكن التوحيد لا المراد الإيضاح لو فيه كلمة تكرار أو كلمة يعني تعتبر حشوا أو نحو ذلك لكن نقول لي مزيد إيضاح لمقام العقيدة والتوحيد يذكر كما كما هو فلا نعالج مسائل التوحيد وقضايا العقيدة كما نعالج سائر الفنون قال في الجواب قيل في هذه الآيات التي في هذا الباب بخصوصها مزيد بيان لمعنى كلمة الإخلاص يعني فيه زيادة إيضاح فيه زيادة إيضاح قيل في هذه الآيات التي في هذا الباب بخصوصها مزيد بيان لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة والحجة على من تعلق على الأولياء والصالحين ولو قال وذكر بعض ما يقابل التوحيد لكان جيد لماذا؟ لأنه ذكر ما يتعلق بالشرك المحبة وشرك الطاعة ونحو ذلك وهذا لا شك أنه من الأمور التي يعتنى بها يعني يفهم لابد أن تفهم ما المراد بالشرك بالطاعة أطيع الله وأطيعوا الرسول متى إذا صرفنا الطاعة وقعنا في الشرك الأكبر هل يكون فيه شرك أصغر أم لا لابد من ضبط هذه المسائل شرك في المحبة كذلك متى تكون المحبه شركا أكبر ولا تكون إلا أكبر حينئذ بد من النظر في هذه المسائل إذا أتقنها عرفت ماذا ضد ونقيضها قال باب تفسير التوحيد وشهاده ان لا إله إلا الله وقوله تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا اولئك هذا مبتدا الذين هذا يعتبر بدل من المبتدا يدعون الذين يدعون الذين يدعونهم يدعون حذف مفعول به الذين يدعون هذا صله الموصول لمحل اعراد يبتغون هذا الخبر اولئك يبتغون إذا مبتدا وخبر وجملة الذين يدعون هذه يعتبرون بدل يعني لا ليس الجملة إنما الذين فقط الذين يعتبروا بدلا من من المبتدى يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرام قال شارح يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها لأن أولئك هذا مشار أو اسم إشارة أين المشار إليه لا يتبين إلا بماذا إلا بذكره والأصل في المشار إليه أن يكون محسوسا ولم يكن من المعارف إلا إذا تضمن ذلك وإلا كان بمعنى النكرة يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها وهو قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم قل يا محمد يعني يا أيها الرسول المشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم الذين القرآن يأتي فيما يتعلق به مثل المسائل بصيغ العموم صيغ العموم الذين زعمتم حينئذ يكون عاماً في كل زمان وفي كل مكان ليس خاصاً به بسبب النزول اللفظ إذا كان عاماً فالعبرة حينئذ بماذا؟ ها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لا بخصوص. لأن هذه الآيات إنما نزلت في بيان ما يتعلق بصفة أو فعل أو قول أو اعتقاد حكم الله تعالى عليه بالشرك وحكم على فاعله بكونه من المشركين وثم احكامهم في الدنيا وثم احكامهم فيه في الآخرة حينئذ القاعدة أن كل من فعل, فعل فعلهم فحكمه حكمهم ولذلك هذه فائدة ماذا؟ فائدة الاتيان بصيغ العموم ثم يأتي التعليم ولا شك أن الحكم المعلل يدل على أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم. كلما وجدت العلة وجد الحكم لذلك كثيرا ما يأتي في القرآن فيما يتعلق بالمشركين وبيان حالهم والحكم عليهم به بصيغ العموم وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الآيات النازلة في المشركين تعم كل من فعل فعله ولو ادعى الإسلام كما سيأتي بحثه ان شاء الله فيه المفيد قل ادعوا الذين زعمتم من دونه صيغة عموم شمل كل مدعو من دون الله من الأنداد والأصنام وارغبوا إليهم فإنهم يعني جميع ما من يدعى من دون الله لا يملكون فلا يملكون كشف الضر عنكم فلا يملكون كذلك بالفاء فلا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحويلا أي ولا يحولونه إلى غيركم فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له فهو المستحق أن يفرد بجميع العباده انظر الكلام المصنفون رحمه الله تعالى في بيان صيغة العموم ما الفائدة هي ما ذكرت لك سابقا وهذه عامة لا يخالف ولا ينازع فيها أحد البتة أن جاء بصيغة العموم حينئذ وجب إبقاء دلالته على ما هي عليه ولذلك قال صيغة عموم شمل ما كل مدعو من دون الله في ذاك الزمان فقط أو في كل زمان في كل زمان إذن بتلك الصفة التي فعلت مع ذلك المدعو كل ما فعل مع ذلك المدعو وحكم عليه بالشرك حينئذ في كل زمان ولو ادعى الإسلام إذا فعل مع مدعو آخر ليس عين ذاك حينئذ الحكم هو هو الحكم وذكرت لك أن هذا خلاف فيه بين أهل العلم وإنما نازع بعض علماء الشرك الذين بارزوا وحاربوا دعوة الشيخ الإمام محمد الوهاب رحمه الله تعالى بأنه عمدا هكذا قاله البدع بل اهل الشرك قالوا عمد إلى آيات نزلت في المشركين فجعلها في المسلمين هكذا عمد إلى آيات نزلت في المشركين فجعلها في, في المسلمين كيف جعلها في المسلمين المسلمين الذين لم يشركوا أو المسلمين الذين اشركوا الثاني وإذا كان كذلك فالصي عموم فتعم كل من فعل ذلك الفعل لا خلاف بين العلم في بذلك قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا, ولا تحويل يعني هذا بيان لأمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل وهو كشف الضر إما بالكلية أو بالجزئية يعني الذي يخفف الضر من؟ الله عز وجل والذي يكشف الضر بالكلية هو الله عز وجل وكذلك تحويله من شخص إلى شخص أو من مكان إلى مكان لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل فبين بهذه الآية أولها أن هذا من أفعال الباري جل وعلا قال أولئك الذين يدعون هنا أطلق الدعاء فيشمل دعاء المساله ودعاء العبادة يعني يشمل النوعين أولئك الذين يدعون أي يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويلهم يعني الذي يعبد ويستحق أن يعبد هو الذي يملك الضر والنفع صحيح؟ لأن الآية السابقة بينت أن الذي يملك الضر والنفع والله عز وجل بالكلية أو بالجزئية كلا أو جزئا أو تحويلا من موضع إلى موضع هذا لا يقدر عليه إلا, إلا الله عز وجل من اتصف بهذه الصفة وهي كونه لا يملك الضر والنفع جلبا ودفعا إلا هو فهو المستحق للعبادة قال أولئك الذين يدعون أي يدعوهم أهل الشرك مما لا يملك كشف الضر ولا تحويلهم كشف الضر يعني رفعهم ولا تحويلهم من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم هذا أين يدخل من الملائكه والأنبياء والصالحين ها أين يدخل في قولي الذين اولئك الذين يدعون يعني المدعوون كأنه قال أولئك المدعوون يعني التي جعلت طواغيت تعبد من دون الله تعالى فمن يكفر بالطاووت ومر معنا أن من عبد من دون الله تعالى فهو طاغوت قال بعض اهل العلم وهو راض لابد من القيد لماذا لإخراج عيسى والملائكة والنبي صلى الله صل... عليه وسلم صل... عبد كذلك ليس عيسى فقط حينئذ الإخراج الصالحين الذين لم يكونوا على رضا بهذه العبادة لكن هذا القيد فيه نظر بل الصواب أنه يطلق لماذا؟ لأننا نعرف الطاغوت باعتبار عابديه هو رفع عيسى عن مرتبته وجعله إلها صار عيسى عنده ماذا؟ طاغوت وإلا لو أخرجناه عن الحد. إذا ماذا عبد عبد الطاووت أو غير الطاووت وقعنا في إشكال لأن الله تعالى قال فمن يكفر بالطاووت إذن النصارى الذين عبدوا عيسى وجعلوا إلها من دون الله ليجب أن يكفروا بالطاووت ما هو الطاووت عيسى عليه السلام لكن لا نطلقه هكذا قل الطاووت عيسى لا وإنما في مقام البيان والإضاحة يعني لا الشيء إذا كان في محله اتضح وإذا أخرج عن محله وقع في إشكال فلا نقول عيسى طاووت هكذا مبتدى وخبى مفك لا وإنما نقول من عبد عيسى عليه السلام فقد جعله طاغوتا فإذا أخرجناه من تعريف الطاووت حينئذ هذا العابد لغير ماذا عبد والله عز وجل قد عمم أن كل ما عبد من دونه فهو طاووت إذا قيد أو زاده مالك رحمه الله تعالى واتبعه بعض شراح كتاب التوحيد أن ما عبد من دون الله عز وجل بد من زيادة قيد وهو راض من أجل أن يسمى ماذا طاغوت قل لا الطاغوت قد يسمى استقلالا باعتباره هو وقد يسمى باعتبار عابده كل من عبد ما سوى الله عز وجل هذا المعبود باعتباره طاغوت ولو كان عيسى ولو كان الملائكة إلى آخره لانهم ماذا رفعوا عن عن منزلته إذن انتبه لي لهذا قال هنا رحمه الله تعالى أولئك الذين إذن الذين يشمل ماذا يشمل عيسى ويشمل ملائكة والأنبياء والرسل ومن كان من الصالحين الذين يعبدهم اهل الشرك في قبورهم عباد أمثالهم مقهورون مربوبون مقهورون مربوبون يعني يشملهم توحيد الربوبيه قال خالقهم الله عز وجل وإذا كانوا مخلوقين كانوا ضعفا بس كذلك الذي يخلق والذي لا يخلق لا يستوي يعني وكل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق إذن فهو مقهور مربوط فالذين اسم موصول يتناول كل مدعو من دون الله تبي هذه فائدة عظيمة هذه تفيدك في مقام النزال في مسألة آيات المشركين هل تعم المسلمين الذين وقعوا في الشرك أم لا نقول الآيات على جهه العموم الأكثر والأغلى فيها أنها بصيغ العموم ومعلوم أن صيغ العموم تدل على ماذا تدل على أن كل فرد سواء كان في ذاك الزمان او فيما بعده فهو داخل في النص قد افلح المؤمنون أي مؤمنين الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قيام الساعه الثاني إذا اولئك الذين يدعون الذين يدعونهم من المعبودات والطواغيت في ذاك الزمان فقط او في كل زمان في كل زمان لا فرق بين هذا وذاك كما عممت الايات المتعلقة بالصلاه والزكاه والصوم والاخري فكذلك الآيات المتعلقة به بالشرك ونحوه ولكن إبليس قد فتح عليهم هذا الباب فأرادوا تحريف القرآن فقالوا الآيات النازلة في المشركين لا تعموا جعلواها ماذا؟ خاصة إذا ما الفائدة من قصص الأنبياء؟ ما الفائدة؟ فائده الله عز وجل بين أن هذه القصص إنما قصها للنبي صلى الله عليه وسلم لكونها تثبيتا له ولكونها فيها عظه وعبرة والعظه والعبرة ما معناها أن نعتبر بها كيف نعتبر بها إذا كنا لا لا نأخذ منها فعلا قد رتب الله عز وجل عليه الفلاح في الدنيا والآخرة فنفعله وكذلك نأخذ منها فعلا أو قولا او اعتقادا رتب الله عز وجل عليه الهلاك في الدنيا أو العذاب في السرمدي فنتقيه إذا لم يكن كذلك ما الفائدة من من هذه القصاص هذا إبطال لها مع ما يذكر في هذه النصوص من الألفاظ الدالة على العالم فلذلك المصنفون رحمه تعالى أكد مرة ثانية أن هذه الصيغة تعتبر صيغة عموم حين تتناول كل ما عبد من دون الله تعالى في أي زمان وفي أي مكان لا يختص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختص بمكة ونحوها في تلك أو في ذاك الزمان قال فالذين يسمى موصول يتناول كل مدعو من دون الله لا يختص بمدعو دونه فيدخل فيه الصالح ويدخل فيه الطالح ويدخل فيه النبي ويدخل فيه الرسول ويدخل فيه الملك كل ما صُرف إليه من العبادة حينيذن فهو داخل في قوله الذين قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا قال وهم الذين يدعون وعنه كذلك قال عيسى وأمه وعزير وعنه كذلك رواية هم عيسى وعزير والشمس والقمر وقال مجاهد عيسى وعزير والملائكة وهذه الأقوال كلها حق يعني أولئك الذين يدعون هل يفسروا بالصالحين فقط أو يفسروا بالبشر دون الجمادات أو يدخل فيه كذلك الشمس والقمر نحو من المعبودات التي هي جامدة الصواب أنها عامة الذين يعم ما كان من الملائكة من الصالحين ويعم كذلك ما كان من البشر ويعم كذلك ما كان من, من الجماد وهذه الأقوال كلها تعتبر حقا لا تعارض بين البتة إذن تفسير من عباس رضي الله تعالى عنهما أراد به الإشارة على الرواية التي ذكرها المصنفون رحمه الله تعالى أن قوله اولئك الذين يدعون الذين المراد به الصالحون حينئذ هل يشمل الجمادات أو لا إما أن يقال أنه يشملها باعتبار اللفظ باعتبار الروايات الأخرى الشمس والقمر أو باعتبار القياس يعني ليست خارجة مطلقا من اللفظ ومن الحكم لا إن لم تدخل في اللفظ حينئذ يشملها ماذا يشملها القياس لأن الفعل هو الفعل وعلمنا أن الشرك هذا حكم شرعي محرم سعى ولا ولا تسلك به شيئا حينئذ هذا محرم منهي عنه يريد السؤال الذي يعتبر فيصلا في المحل هنا هل التحريم هنا والنهي عنه معلل او لا معلل لكونه صرف حقا لله عز وجل لغيره حينئذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا ما وجد حقيقة الشرك فتم الحكم يعني القول الذي حصل به والفعل الذي حصل به حينئذ نحكم عليه بكونه شركا واذا حكمنا عليه بكونه شركا من المحال عقلا ولغه بل وشرعا ألا يسمى ماذا؟ ألا يسمى مشركا او مشرك صح يا ولا كزيد من الناس جالس او قائم هذا قائم هذا جالس هذا يمشي وهذا يتوضا وهذا يصلي اذا لكونه قد احدث فعلا أخذنا منه ماذا؟ وصفا له كذلك من تلبس بالشرك فهو او مشرك كل من وقع في الشرك فهو مشركا لغة وشرعا ومن المحال عقلا ولغة أن يقع في الشرك ولا يسمى مشركة. إذن المصنفون رحمه الله تعالى أورد كلام العباس ليشير إلى أن الذين في هذا النص المراد به الصالحون ولا مانع أن يحمل اللوظ على عمومه بالروايات الأخرى كما ذكرنا وهي مختلفة وفيها ذكر الشمس والقمر وهذه أقوال كله حق فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل وليس مراد بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية يعني النظر يكون باعتبار المثال مع اللفظ هل أراد المفسر كصحابي أو غيره أن يذكر جميع مفردات اللفظ أو أن يذكر مثالا ها ماذا أراد؟ أن يذكر مثالا لأن اللفظ عام. والعام يدخل تحته من الاحاد والأفراد ما لا حصر له حين إذا ذكر مثالا كعيسى قال الذين دعوا كعيسى حينئذ نقول هذا الكاف تمثيلية فذكر مثالا واحدا ولا يلزم من ذلك أن نخصص اللفظ باعتبار ما نقل عن الصحابي رضي الله تعالى عنه وإنما نقول ذكر مثالا كما أنهم وهذا مطرد عندهم في التفسير كما أنهم قد يذكرون الآيات النازلة في الشرك الأكبر او في الكفر الأكبر ويستدل بها على نوع من أنواع الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر إذن قاعدتان في التفسير لسيما في هذا المقام كل واحد منه منهما ينطوي تحتها من الأفراد ما لا حصر له أولاً أنه يذكر مثالاً لمفردات تتعلق باللفظ العام ثانياً قد يستدل بما نزل في الاكبر على على الأصغر سواء كان شركاً أو أو كفرة. قال, هنا قال ابن عباس كان اهل الشرك يقولون نعبد الملائكه والمسيح وعزيرا ولا شك أن هؤلاء صالحون والذين هم يدعون يعني المعبودات من الملائكه والمسيح وعزير يبتغون إلى ربهم الوسيله يعني هم يعبدون الله تعالى هم يعبدون الله تعالى لان الطاغوت كما عرفنا سابقا إما الذي يعبده العابد إما أن يكون الطاوت عابدا كذلك لله عز وجل وعلمنا الطاوتنا باعتبار العابد فشمل كل نبي وكل رسول وكل منك لا إشكال فيه لأن هذا هو الشرع سماه الشرع ماذا طاوتا قال فمن يكفر بالطاوت إذا أراد أن يدخل النصراني في الإسلام فمن يكفر لا بد يدخل بالطاوت من يدخل بالطاوتنا ما يعتقد معبدا وإلها مع الله عز وجل إذا سميناه باعتبار الشرع طاوتا لكن كما ذكرت سابقا لا ينبغي أن يقال هكذا استقلالا لعل يفهم أن عيسى عليه السلام طاغوت هكذا به بالاستقلال هذا تبر باطل وهو الذي أراد أن يفر منه بعض العلماء من أجل الا يوصف عيسى عليه السلام بكونه طاغوتا لكن في مقام البيان والإضاح لا شك أنه إذا عبده عابد فهو طاغوت عنده لأنه هو الذي طغى به يعني ارتفع به عن, عن حده قال والذين هم يدعون يبتغون أي يطلبون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وروى البخاري في الآية عن المسعود قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا أولئك الذين يدعون وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم قول من المسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام وهو كذلك على كلا القولين قال هنا والذين هم يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيله أيهم أقرب اي تبارون في طلب القرب تبار الرجلان تعارضا وفعل كلاهما مثل ما يفعل صاحبه وتنافسا يتبارون يتسابقون في طلب القرب فهؤلاء المدعوون من الملائكة والصالحين هم في أنفسهم يتنافسون إلى القرب لا إلى الله عز وجل فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه وقال ابن عطية أخبر تعالى أن هؤلاء المعبودين يطلبون التقرب إلى الله والتزلف إليهم حينئذ أنتم تعبدون هؤلاء تتقربون إليهم من أجل أن يصل بكم إلى الله عز وجل وهذا نقص لماذا؟ لأن هؤلاء الذين عبدتموه من دون الله عز وجل هم في أنفسهم يتقربون إلى الله عز وجل بالعمل الصالح قال فايهم مبتدا بخبره اقرب ايهم هو اقرب لذلك بنيت اي لحذف صدر صلتها اي كمان واعربت ما لم توضف وصدر وصلها ضمير حذف هنا ايهم هو اقرب اقرب هذا خبر لكن عربه هنا ماذا فايهم مبتدا وخبره اقرب ولكن تجعل اقرب هذه خبر مبتدا محذوف وأولئك يراد بهم المعبودون وهو مبتدا كما ذكرنا وخبره يبتغون والضمير في يدعون للكفار مشركين كفار سمى هنا الكفار سمى المشركين كفارا بناء على ما ذكرناه مرارا أن الصحيح أن الكفر في الشرع بمعنى الشرك والشرك بمعنى الكفر هذا في الجملة لكن من حيث الاستعمال والكثره فالأكثر في استعمال الشرك صرف العبادة لغير الله تعالى والأكثر في استعمال الكفر ما عدا ذلك من الجحود ونحوه وكل منهما يطلق على على الآخر قال والضمير في يدعون للكفار وفي يبتغون للمعبودين والوسيلة ما يتقرب به وتوسل إلى الله عمل عمل تقرب به إليه ولما أعد الله عز وجل لأوليائه الكرامة جعل لذلك وسيلة يعني الله عز وجل جعل الجنة وجعل إليها ماذا وسيلة يعني سبب وعرفنا أن السبب قد يكون موصلا إلى النار وقد يكون موصلا إلى الجنة فالجنة لها أسباب توصل إليها وكذلك النار لها أسباب توصل إليها قال ولما عد الله لأوليائه الكرام جعل لذلك وسيلة لذلك أي الكرامه وهي عبادة الله بامتثال ما أمر به عبادة الله وحده دون ما سواه ليتحقق التوحيد بامتثال ما أمر به يعني لا بالهوى ولا بالنفس ولا بالشيطان وإنما المرد في الأوامر والنواهي لا إلى الشرع وأعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به رسله كما مر معناه وأوجب الواجبات إذن هؤلاء الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيل يعني المدعوون يبتغون الوسيلة اي العمل الصالح وأعظم العمل الصالح هو توحيده جل وعلا إذا هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله تعالى هم موحدون على على الاصل وهو الذي يقربهم إلى الله قالوا اعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به رسله وهو الذي يقربهم إلى الله اي الى عفوه ورضاه ووصف ذلك بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه فلا يرجون احدا سواه ولا يخافون غيرهم ولا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء ويجمع بين الوصفين قال الشيخ الإسلام بن رحمه الله تعالى هذا في بفتاوى الجزء الخامس عشر صفحة ستة وعشرين بعد الثانية قال فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه إذا خطاب لكل من دعا بقي العموم على على ظاهري تابي هذه بقي العموم على ظاهري قال أولئك الذين يدعون إذا هي عامة في كل زمان وفي كل مكان فكل من دعا هذه كليه قاعدة فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو الملائكة ويدخل في الصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أغثني او غيرها فقد تناولته هذه الايه كما تتناول من دعا الملائكه والجن فالايه عامه باقيه على على عمومه كل من دعا ميتا مطلقا دون تفصيل لان الايه جاءت مطلقه عامه فلا يفسر فيها البته او غائبا بشرط ماذا ان يدعوه ولا مطلقا هذا مر معنا مرارا الميت بدون تفصيل والغائب ها بتفصيل او لا في تفصيل في ماذا ها الغائب الغائب في تفصيل او لا علاجه في مدينه اخرى فاستغاث به شرك مطلقا ها نعم شرك مطلقا سواء كان فيما يقدر عليه أو لا لو دعاه في مدينه اخرى قال اسقيني ماء اعطيني ريال قل هذا ما اعتبره شركا اكبر لماذا غائب ولا يستطيع لانه اعتقد فيه القدره والاستطاعه وثاني اعتقد فيه السمع يعني وصفه بصفته هي لله عز وجل اذن الميت مطلقا بدون تفصيل والغائب كذلك بدون تفصيل التفصيل في ماذا الحاضر حي حاضر قادر هذا جائز حي حاضر ليس بقادر لا لا يجوز طيب. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين كذلك الميت على الصحيح بعضهم يقيد يقول الدعاء دعاء الميت فيما لا يقدر عليه إلا الله يعني كأنه إذا دعا الميت فيما يقدر عليه لو كان حيا بعضهم يرى أن هذا ليس بالشرك الأكبر الصواب أنه شرك الأكبر لأن الآيات جاءت عامه مطلقة فما علق الحكم على الميت حين يقول هذا لفظ عام فكل من دعا ميتا اعتبره الشرع شركاً أكبر سواء اعتقد فيه أنه يقدر أو لا, أو لا يقدر قال رحمه الله تعالى كما تتناول من دعا الملائكة والجن فقد نهى الله عن دعائهم وبيّن أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله لا يرفعون بالكلية ولا يحولونهم من موضع إلى موضع آخر كتغيير صفته أو قدره صفته أو قدره يعني يكون مريضا بكذا فيغير المرض إلى نوع آخر أو يكون المرض في رأسه فيجعله في لجنه هذا محال لأن يكون من جهة البشر البتة ولهذا قال ولا تحويلاً فذكر نكره تعم أنواع التحويل نكر في سياق النفي حينيذ تكون من سياق العمو ولا تحويلاً فذكر نكرةً تعم أنواع التحويل فكل من دعى ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويل هذا فيه فائده وهي إشارة إلى أن الذي يستحق أن يعبد هو من يملك النفع والضر فالذي لا يملك حقيقة النفع ولا الضر حينئذ لا يكون ماذا لا يستحق أن يكون معبدا فإذا كان دعاء الأولياء والصالحين شركا عرفنا أن التوحيد هو دعاء الله إذا هذه الآية فسرت التوحيد، لكن فسرت التوحيد بماذا؟ بذكر ما يدخل تحت اللفظ من معنى أو بذكر الضد والمنافي الثاني، لأنه بين فردا من أفراد الشرك الأكبر، وهو ما سماه شيخ الإسلام محمد رحمه رتحالا شرك الدعاء، لأن الدعاء عبادة، فإذا صرفها إلى غير الله عز وجل وقع فيهم في الشرك، إذن كل من دعا نبيا أو صالحا سواء كان ميتا أو غائبا فقد أشرك لماذا لكونه دعا غير الله إذا ما هو التوحيد هو إفراد الله تعالى بالدعاء افراد الله تعالى به إذن بذكر الضد والمنافي فإذا كان دعاء الأولياء والصالحين شركا يعني أكبر إذا أطلق الشرك مراد به الأكبر عرفنا أن التوحيد هو دعاء الله وحده لا شريك له فكان في هذه الآية تفسير التوحيد وبيانه وايضاحه وأنها دلت على ان دعوه الله تعالى وحده هي التوحيد وهذا وجه مطابقه الايه للترجمه وهو تفسير الشيء به بضده يعني بين فرضا من أفراد الشرك وهذا مما يتعين علمه يعني من من فروض الاعياد وفي الايه رد على من يدعو صالحا ويقول انا لا اشرك بالله شيئا لا اشرك بالله شيئا الشرك عباده العصر هكذا قال علماء الشرك قالوا الآيات النازلة في ما يتعلق به الشرك الأكبر إنما نزلت في من صرف العبادة للجمادات الأصنام الأوثال فقل هذه الآية ماذا تقول فيها أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة هل هو بل وغير من الأصنام كانت تبتغي الله عز وجل الوسيلة الجواب لا إذن هذه الآية في الصالحين فإذا استدل مشركون بأنه قد عبد صالحا ولم يعبد اوثانا أصناما وهي التي نزل القرآن فيها قل كذبت لأن من الآيات ما نزل في بيان أن الصالحين إذا عبدوا من دون الله تعالى فهو الشرك بعين إذن ما عبدنا ما وقعنا في الشرك هذه مرت معنا في الشبهة التي ذكرها شيخ سلام في كشف الشبهات أنهم يزعمون أن هذه الآيات إنما نزلت فيه في الأوثان وعبادة الأصنام قل لا كذلك تشمل من عبد محمد صلى الله عليه وسلم من عبد عيسى من عبد جبريل من عبد الملائكة من عبد البدوي الى آخره هؤلاء وإن زعموا أنهم صالحون وفيهم صالحون لا شك الأنبياء لكنه داخل في مفهوم الشرك والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين